يَوْمَ يوم ترجف راجفة 112. تتبعها الرادفة 113. قلوب يومئذ واجفة 114. أبصارها خاشعة يقولون أئنا في الحافرة كنا وَمَن نَّخَرَهُ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَة فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَة فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه رب ربه بالوادي المقدس طوى إذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أنت ذكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأ فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى 117. فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن فَإِذَا لَكَ لَعِبْرَةٌ لِمَن يَخْشَى أَن تُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاء بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَقْضَى لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ذُوْحَاهَا وَالارْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّا الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى 112. الجحيم لمن يرى 113. فأما من طغى 114. الحياة الدنيا 112. فإن الجحيم هي المأوى 113. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى